يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما اهلكنا قبلهم من القرون أنه إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون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 والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم أَن الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن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 رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا من لو يشاء الله أطعمه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 فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم وأذواجهم في ظلال على لرائك متكئون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 وأنعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقبون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو لطمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فأنا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 لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون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 وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر لخضر ناوا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات ولرض بقادر على أن يخلق مثلهم بَلْ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا إِذَا سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه توجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد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 أَوَآبَاءُنَ الَوَّلُونَ قُلْ نَعَمُ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الْدِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ أُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمُ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ بَا لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إِنَّكُمْ كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طابين فحق علينا قول ربنا ان لذائقون فاغويناكم ان كننا غاوين فانهم يومئذ في العذاب مشتركون ان كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أهنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب لليم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 قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآت في سَوَاءِ جَهِيم قَالَتْ رَبِّ إِنَّكَ التلُو دِينٌ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ المحضرين أَفَمَا نَحْنُ بَهِيتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا نُلَو وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْعَظِيمُ لمثل هذا فليعمل العاملون أَذَلِكَ خير نزلنا لم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لاكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألف فهم على آثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر لولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا فَلَنَعْمَلَ الْمُجِيبُونَ وَنَجّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إنا كَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا لا خير وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أهفنا لها الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبن فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تكنون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحكون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنو له بنيانا فالقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا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 قال يا أبت افعل ما تومر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا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 وبشرناه بإسحاق نبيئا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى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 إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعنا وتذعون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آسين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 وَإِنَّ لُقَلَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نجيناه وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إلَّا عجوزا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دمرنا أَنْ لَا لتمرون وَإِنَّكُمْ مصبحين عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالْنَّيْلِ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذَا بَقَى إلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونٍ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَحَظِينَ فَالْتَقَمَ أُولُوَ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَمْ لَأَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إلَى يَوْمٍ يُبَعَثُ صدق الله العظيم